نارا في الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخل نارا في الجنة هذا أول ما نتمنى وتهبنا الدرجات العليا يا ذلمنا يا رب يا ذلمنا Um, uh -huh. اهلي ورفاقي